113- يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم 114- ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم 111-أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم 112-ما ننسخ من آية أو ننسها نأت لخير منها أو مثلها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 ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواه السليل والدا كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم حفارا حفارا حسدا من عند انفسهم حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ الله إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ 121-إن الله بما تعملون بصير 122-وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا 123-تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 124-بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عنده ربهم فلهم اجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون